وَلَا وَلَهُ كُنَّاكِرِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا عُذْنَا فِي الْمِلَّةِ كُنْ بَعْدَ إِذْ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَقُولُونَ لَنَا أَن عَوْدَةً فِيهَا إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ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 وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُم شُعَيْبًا إِنَّكُمْ لَفِي ضَلَالٍ أَخَذَتْ أُمُورُهُمْ وَجَسَدُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصح لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا لَنَا مَا كَانَ السَّيِّئَةُ الْحَسَنَةُ حتى عفا وقالوا عَفْوٍ وَقَالُوا لفتحنا عليه اَتُومِرُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَالِكَ يُطْبِعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِن عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى علي أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي a uh... رضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من يقوم فماذا تأمرون قالوا ألجيء واخه وارسل في المدائن حاشرين يَأْتُكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَا نَعَم وَإِنَّ قُبْم لَ مِنَ الْمُقََابِي قَاُ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس وَجَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن الْقِعْصَاكَ فَأَلْقِهَا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوْقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يعملون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 قَالَ فِرْعَوْنُ أَهَامَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنَادَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا لُونَ وَمَا تَنقُمُ مِنَّا إِلَّا أَنَّنَا من بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَ إِنَّا صَابِرُونَ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّذَرُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلَهَا فَسَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِسْتَعَيْرُونَ فإننا آل فرعون بالسنين مِنَ من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة وَجَادَ وَقَُّ لَ وَضَّّ فَادِ عَودَّمَ آاتُّ فَ الصَّلااتِ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 فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافدين وأورثنا القوم الذين كانوا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 وَثَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَذْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى جَعَلْ لَنَا إِلَىٰهًا كَمَا لَهُمُ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ وهو فضلكم على العالمين وإذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء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 وَعدد نَامُ سَسَل سينَ لَلََأَتْ مَمنَّ بِعَشرِم فَتَمَّ مِ قاتُ رَّهِ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 سَالِمِ قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُر إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ تَقَرَّ مَكَانَهُ فَتُفَتَّانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا ق ق درسبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى فَأَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي اللَّوْحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وعظة وتفصيلا لكل شيء فقذها بقوة على آياتي الذين يتكبرون في لض بغير الحق وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَ حابِطَة عَمَالُهُمْ هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ شُلِيْبٍ عِجْلًا جَسَدَ لَهُ خُوَارٌ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 ايديم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لا ان لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا غَلَبْتُمُونِي مِنْ بَعْدِ يَأَجَدْتُمْ أَمَرَ رَبِّكُمْ وألقل الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت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 وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا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 سار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت تَهُمُّ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا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 أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه دنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون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 ييامُرُوهم بِلِمَعَوفِ وَيَنهَاهُم عَنِمُمكَرِ وَيُحلُ لَهُ مُطَّبَاتِ وَيحَرعِمُ عَلَيهِمُِخَابَ إِثَ وَيَضَعُ عَنْْهُُمْ وَيَضَعُ عَنْهُمُ وَلَا غُلَّلَ لَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ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 سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتَ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 وَقَطَعْنَا هَٰمَانَ مُتَنَفِّعَ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ مِّمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ عَصَانَ كَلْ حَدَرًا بَجَسَتْ مِنْ نُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ وَضَلَّ ٱلنَّاسُ عَلَيْهِمُ ٱلغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْقُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِط وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ۖ فَتُغْفَرَ لَكُمْ سنزيد ۚ أَتُكْفَرُونَ ۖ سَنَزِيدُ قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء فَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَاتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَاتِيهِمْ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قال تمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذون عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نتوا ما ذكروا به أرجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيث بما كانوا يفسقون لَمَّا بَاعُوا عَمَّانَهُ عَنِ هُقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَاعَثَنَّ عَلَيْهِمْ لا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقََّّ النَّغُم فِيلَ رُّئُمَمَا مِنْهُ مُ الصَّالِححُونَ وَمِنْ مُمدُونَ ذَِك وَبَلَهُ نَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَستَيأَاتِلَعََّم فَخَالَ فَمِن ذَعَِّهِم خَفُ وَرِثُركِتَبَ يَ خُذُونَ أَرَضَهَاذَ لَدَنَ وَيَقُدونَ سَيُغُُ السَّرُ لَنَا وَإِاتِهِم أَرَضُ مِسْْلُغُ يَ قُذُون فلم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين